الطقس و ح د ة الرابعة ا ل عشر والمناخ وفصول ا ل س ن ة أ ر غ ب في ز ي ا ر ة م د ي ن ة بيروت منذ م د ة ف ك ر ة ر ا ئ ع ة فبيروت تتميز بمناخها المعتدل عموما وستستمتع هناك كثيرا ل ك ن ي سمعت أ ن جوها حار في الصيف هذا صحيح وما أ ف ض ل وقت ل ز ي ا ر ة هذه ا ل م د ي ن ة الوقت المثالي ل ز ي ا ر ة بيروت من و ج هو ة نظري ه الربيع والخريف فالجو فيهما معتدل عامه وكيف فصل الشتاء ف أ ن ا أ ع ش ق منظر الثلوج شتاء بيروت بارد ورطب وتلك الرطوبة تشعرك بيروت وتلك ذهبت بارد الرطوبة بالبرودة أينما ورطب أ م ا الثلوج فتغطي الجبال ا ل م ط ل ة على ا ل م د ي ن ة فلبنان بلد تكثر فيه الجبال ا ل م ر ت ف ع ة كجبل صنين الذي يغطى بالثلوج ب ض ع ة أ ش ه ر وكم تبلغ درجات ا ل ح ر ا ر ة في فصل الشتاء درجات الحرارة في الشتاء تنخفض إلى عشرة درجات مئوية تقريباً. ونادرا الحرارة عشرة تقريبا الشتاء ما تنخفض تهبط إلى ذلك مئوية في عن شتاؤها ليس باردا جدا البرد في الجبال مناخها الشتوي أ ك ث ر ب ر و د ة إ ذ تنخفض درجات ا ل ح ر ا ر ة إ ل ى ما دون الصفر إذن لنذهب إلى لنذهب بيروتا